بسم الله الحمد ل ل ه و ا ل ص ل ا ة وسلم ا ل ا على رسول الله حياكم الله خ و ا ا ن ل م س ت م ع ي ن في ب و د ك ا س ت ل م سعودي أ ن ا أ ح م د بغدوط ا معي هنا إ ب ر ا ه ي م الجحطانك ارك ابراهيم الله أرضى عليك و ح س ن الله عليك ش ا ل ح س ن و الله الله الله خ ل ي ك كيف ك م و ر ك أ ن ت خير ع الله ا عليك شموع اليوم ا واليوم ل ل ه ا حبينا نتكلم ش غ ل خ ف ي ف ه شوي بس أ ن ا ا ل ك ل يعني يواجهها ويعانمها ن اللي هي ن ت ك ل الأشياء اللي م عن ن و ا ج ه ه ا في حياتنا برا في ا ل أ م ا ك ن ا ل ع ا م ة في العمل أ م ا ا ك ن برغول ل في في الدوام في ا ل ك ل ي ة في أ ي مكان اللي هي الذوق العام أ و الذوق بشكل عام、يعني. جميل فهذا شيء ن ع ا ن ي م ن ن ا سواء يوميا شيء يومي تشوفه في, في ناس ت ق ا ب ل ه م ي ع ن ي ما عند ه ذوق <تصفيق> <تصفيق> او ذوق لس ف ه ا ل أ ش خ ا ص موجودين شئتم ا بيت يعني ف أ ن ت تتعامل معهم وتصادف ق ل ة الذوق الي ل عندهم تنفذك أ ح ي احيانا ن أحيان ا أحيان أ ت أ ث ر على حياتك أحيانا ت أ ث ر على صحتك تخرب عليك مودك أ ح ي ا ن ا أنت خارج ا ف ع د وانت محل يعني سواء ب بالشارع غ ى نحددها الأسواق ومطاعم في و م ن ز ه ا ت شيء خ ف ف ي يعني نقول ا ل ع ر ق و ل ت ك هي يعني في كل محل يعني حتى في المستشريات في أي ما محل كان تخلص حتى كل أن و ك م ت ص و ي ا ل ن ا ل من المشاهدات التي م و ه من ا س م ش ا ن ي ن م ا ش ت ي ن طول ع م ر ه م من ا ل م ش ا ه د ا التي تتم تصويرها من المشاهدات التي تتم تصويرها من ا ل م ا ه د ا ت التي ت م تصويرها من ا ل م ش ا ه د ا ع التي تتم ت ص و ي ل ه ا من المشاهدات التي تتم ت ص و ي ل ه ا من المشاهدات التي ت ت و ي ه ا من ا ل م ش ا ه د ا ل ت ي تتم و ي ر ه ا من ا ل م ش ا ه د ا التي تتم تصويرها من المشاهدات التي تتم ب ع ض تصويرها من المشاهدات التي تتم تتم ت ص و ي ر ن ا من المشاهدات التي تتم تتم م ت ص و ي ن ه ا من المشاهدات التي تتم ت ا ل تتم تصويرهاها كل أ ش ي ا ء تشاهدها و ف ه بطريقة مرة مراتنا أحيانا أقول من من من الدوام أنا نازل جد ج ا لك ز ت كالصحيت ب ر ل ر ص ي في الطريق لني ل ل نحن مين ا ى واحد كيف تصقع في قش مريحه زي كذا لانه م و د يعني لأنك أسلان يروح ي للزبالة、يرمي. غير إ ن هذا ه بيتك يعني حيطيب ن ف عمارة سكنين مع باب سكنين بحي يعني ما هي ح ل و ة يعني تشيل ا ل ز ب ا ل ة حتعدم ريحتك ت خ ل ي ا ل ز ب ا ل ة شكلها مو ح ل و ة في ا ل أ خ ي ر شلتها ورميتها بس يعني من الذوق يعني الواحد ما يرمي ا ل ز ب ا ل ة مثلا عندك بنفس ا ل ب ط ا ل ل ي ت ل ق ا ه م ح ي ا ن ا وهم يسوقون يعني فجاه كده حلت عليه ن ظ ا ف ه هو بالطريق العام جمع الزباله بالسياره فتح النافذه على طول ورمها طبعاً و ر ا ي سير حادثه ا ر من الشارع هذا النظام النظام تجي كده طبعاً وراء ل ا شاف اسمي ن حادثه ة أو الله سلامة. سلامة. يعني على كتر على كتر ما لا من و و ض ع الموضوع و الشارع خ بترصف ا د ن وانتو ي فطري يا أخي ا أحسوا ما مرة ل حقاً كلنا يعني ل الموضوع ا مو ض و مو ع بس انك متوسع الشارع ترى معنا قلبي يجي واحد ثاني الموضوع افرض ل وراك انك اربكت يعني او جامد انقطع ا حاجه س ق ع ت بجزازه الرجال ارتبك طلع من الخط انقلب مات مات عشان طالع عمرك انت ما تبي بس تخلي ا ل ز ب ا ل ن توصل عند الباب و ت ق ط ه انا شفت مقطع ا يمكن قبل اربع سنين خ م س سنين و بعدها سيارتي صارت ز ب ا ل ة لاني <تصفيق> صارت ت ج م ع بلاوي و دخلت س ي ا ر ت حالتها صعبه اجيبك لكن برضه 私は思い出してる人を見つけたのは、私は思い出してる人を見つけたのは、私は思い出してる人を見つけた。 البلاي ستيشن اللي ستيشن يسير ولكن ل هالي حالة صعبة هذا كان ا لدينا نصحى ا ل و ل ك و المدارس مع بعض شي رهيد كانت دائما في الجبل بدون مبالغه نصل ا الى الجبل ونصل ة ع الى الجبل ونصل الى ا ت ل ج ب ز رمش رمش عندك يرمش واحد ي ت ح ر ك كده ما انت مركز كمان الناس الناس تلف عليك من ج ا انت م ر ك ز كل السيارات ن من ي يمين خطر خمسة يا والناس كلها ب تجاوز、okay. الوقت ت تجاوز مرة ل كل ن تتجاوز ك السيارات تجاوز و م س كل كتف ع ى السيارات ي ا ما ر إن ف خط خط تسوي لك خط وإن ما ما بعد لك م بعد ب دقل لك ل و ي、okay. وإن م سمع س الكلام فيه يمكن هو يخاف ا كده وخش هو فيه ي ب ر ك نسوي حركات جنونية يعني وأنا أنا حيان حركات حتى أعترف ما ادري ليش يعني ث ق ا ف ة تعلمناها كلنا ببعض واحد ر م ي د ي نفس ا ل ع ذ ا ر غلط التصرف هذا سواء واحد سواه ولا ما س و ا بس آه يعني نتمنى ان الذوق العام نشاهد ي و ب ر ترى ك يعني باب ه وابش هذي ر جاخر والصلاة ل الذوق ر ح ا ل لا له هو هو له ه شره هو ساهر هو يكفينا أحيانا خير ناحية خير فيه يبي نعم ترى ترى هو بعد شوي م العام في ي ذوق ع ن ن و ن ه م ث ل يحددونه ا ا الشغلة الثانية الشوارع اللي التفحيض ومضايقات اللي الأحياء يا ك فيك ل في تصير هي تصير في أخي تبتفحط تفح برضو ناويت فحط خالص يخرح بعيد ضاق عليه لا ف يوجد ج م ه ر شارعنا حلنا ورقبتنا ما في جمهور شارع ا حماسك ن بنات إيه قصدك يعني لا لا لا شباب 違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う ك ل م ر ة قلت ل ي ه ن ت في واحد في ا ل ح ا ر ة ومن ت ر الممكن ان يكون يفحطوا الحارات يكون الناس دون يتعلمون ع ن ي ا ل س ا الصور ش ب ب ا غ ا ر د ن ماخذين ا ي س ا فيا ا ت لشباب يعني كان التفحيط حلو في في اللفة أول ما تعلم السيارة وتشوف كيف التفحيط زي ما قال إبراهيم يعني يروح لك على كل مكان في مواقف سيارات فاضية وديها تعلم كان مكان كذا لك كل كذا الداة اللفة اول ما حد يدري عنك. حد ما قال مواقف حلو تلف على وتشوف التفحيطتين مدسوسة غ ي ر م ا حد د ي ر ي خلي يشتري البيت كي عنك ان ستبتلك كذا وهذه الواحد تقول لأبو لسلا ما ما اشتري بيت عند لفه الشغل الثاني ا ل ذوق الاسواق فيه م و ض ة عيني بعينك يعني تمشي تلف عينك يسار ت ل ق ا لك شخص ك أ ن ه بيناديك من ق و ة ماهو يطالعك كانه بيكلمك فتشوف ع ي ن ي بعينك لين توصل آ خ ر الممر وهو للحين قاعد يطالعك البحلق、يعني. 私 ا 思い出してくれました。 أ ح ي ا لقد شاهدت ن ا فيك شيء بانني كثير مع ي أحس أنه لا معه ل مع اريد ان اقول لك شيء من ا هذا الامر لا أقول اريد ان ب اكون موجوده في هذا المكان مكان بينكم و ن ت و الشباب ت ر ى ه و م ا ه و م ن ا لذوك ق شنجان تكلم عن أ ش ي ا ء مو ح ر ي ن تكلم عن ا ل ذ و ق العام موضوع موضوع إيه. إيه. مو ي م ك ن موظه امك ن حلوه ي م ك ناس م ن بالك لك ل ي ح و لكن من ا ل ذ و ق العام ا ن ك تحترم المجتمع ا لحولك ل ي يعني ن أ انا أ أنت ن اللي شايف ر العالم أنت ن متعب س ك عليها وترى يتعبون عليها أنا وترى شباب ا ي ف ش جالسين يشاورون ت <تصفيق> كنت في سنتر بوينت ش اللون و و ر ن ع ى ا أ ل ا ا ل ل ه هو طيب أ ن د ر ولكن ي ر أ ص <تصفيق> ا ي ه ش مهتم باللون و ل ا بالرسمه ل ا ن يدلك انهم بيت النيه ان يشاركوا ا ل الصوره ت أنت ة فاشل يا شاب بس ت مو من الذوق العام في بي ك العالم ل حولينك ي والاحترام <تصفيق> كم ولكن س ي يمكنك و بس س ان ت ي ي ت ح ك ة براسها ن من التحقق ك من العباء ا و ي و ل ع ا ل ك ت ف الله ا ل أكبر ك ت ف ت و ص ل إلى التحقق ك ف من ا عباية ع ب ا ي ء ولكن ت ي ت ل م ك ل م و ا ل ت ر ف ع الجوال أعلى من ا فيه ي ل تطيح ا ل أ ك م ا ء والله عيد و ا ل ل ه عيد ي ع ن ي انت ش ك ل ك ن ت طالع ولابس العباية لا وبعضهم ت ج ي وعباية ي ك مرقبة ع نقابا ي ن ل ش ك وجهك <تصفيق> ويدينك للكتف طالع دعاية أ الكتف الكتف بدون ا الكتف ط إلى ب بالغه ن ر ة وحقا أنا تعجبني ل على لأني ي يحطوا يمكن يمكن شيء حجابهم أمسوا ما أفناهم ما <تصفيق> <لأنني تصفيق> ما أفهمهم شعر نص ل ط بس أنا أ ما ف م م ما ه أحسها يعني يعني لا أنت احترمت الحجاب و ت حجبتي الناس و لا أنت احترمت ح ر ي ة و قلت انا غير محجب ة و قناعتي فمنعرف أ ن ت ب تحترمي ايش أ و هذا لا تستشعر بشكل ج ر د أنه هي إريح لي. هي حاجة حاجة. يعني بس ا ح ر غير ي ة و أنت ت كبير و ن ش ك ل ع ن ي ت ت ح م وتحترم تحترم تحترم شكلك وتحترم الناس يعني تحترم الناس الناس أدلع بجاء يعني يعني بع ط ر ي ولكن ه ي ج م ع و ك ث ل ا ث ة أربعة وهم لا ت ج م ع ب ع من الزوج ولكن هناك غير ي ضحكات عيب ي ع ن ي فيه ش ب ا ب ف ي من ا توهمت ز و ج و ز و ج ه معاها ا ب د ي ن الزوج ش و ا ا ل ق ا م يخزخز ي ع ن يحلل ت ر م مشاعر هذه م ن ولكنهم ي كانوا ع ا ا هم ل ل ي ح ل ل ي بعده ع ن د ن ا ط ا ل ع موك في الزوج ل المطاعم ة هذا الضحي في ا ا ل م ط ع オッケー、パスもありません。 私は思い出し人は思い出してる人は思い出しは思い出してる人は思い出してる人は思い出してるい出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出してる人は思い出して كان ج ا ل س أنا و ا ل م د ا ن و المطعم كان شبه فاضي نحن نتعيشها بنطلع نتعيشها عشان التعيش بالعادة على ساعة سبع بدري إذا مرة ما ك و ن سحبين كان、فاضي. فكنا وقت أتنعب بالسؤال راح أحد فاضي أخير فالمطعم في ما ما أبد جاء واحد ا من آخر لزق د ن ي ا ومعاه و ج ت ه ه ا ا س ح ب و ت ر ك كان يمكن المطعم بالغة طاولة بدون فيه ج ا ء ل ز ق و ر اي ترك المطعم كله 私は思いたので、私は思い出していので、私は思い出していたので、私は思い出してで、私は思い出していたので、私は思い出していたので、私は思いしていたので、私は思いで、私は思い出していたので、私は思い出していたので、私は思い出していたので、私は思い出していたので、私は思い出していたので、私は思い出していたので、私は思い出していたので、私は思い出していたので、私は思い出していたので、私は思い出していたので、私は思い出していたので、私は思い出していたので、私は思い出していたので、私は思い出していたので、私は思い出 م لكن الدرجة وزوجته ج على أن وأنت أسابه و و ز ت يقوم ي لو فيك ه لا شعرياً لا, شعرياً هي لا شعرياً جا وجلس ولا شعريا شعريا جاء هي م كان تحتاج لديك ي سمييني زي ما تبي يعني يعني سال ما ذوقا ا كل و ح أ أنا خ ذ له لو اجمل ن أكل ما ا كان عادي ء أ ق و و و أ ق أصبنا ما هناك لقاعه ا فقاعة ش خ ص ي ة ل ن ه كل إ ن س ا ن ك في نفس الوقت يحتاج م س ا ف ة ولكن سراحة هناك نو... ما حلي... فيها حد يخش و أ فطعت ب ي ر ة حاجه اخرى تضايق الناس بالدوق العام التدخين خصوصا في المطعم يعني, خصوصا في المطعم. يعني زي ما قلنا ونعيد مرة ثانية انت حر يا بوية تبقى دخن دخن بس يا أخويا التدخين على في المطعم الأكل اللي الريحة يسد أخويا أخواني يدخن المطعم قلنا انت تدخن دخن النفس أنا من ما مرة بداما والله الأكل واحد تبقى تحلوة حر بس من ا ل ك ث ي ر في عائلتي تدخن ولكن اصدقائي ع أصحاب يدخن و ع و ل م ا اكون معهم يعني ع ن د ه ف ي ه م ذوق ومحترمين ي ق و ل ت س م ح لي أدخن أ ن ا ب ص ر استحي ح ة أ و ي ق و ل لهم خذ و ا راحتكم <تصفيق> بس و د ك ن انا هم أ أ ت م ن ى انه يكون ذوق هو ما عند ه ذوق س أ ل ن ي أ ت م ن ى انه يكون ذوق احسن ن أ من كذا ويشعر انه هو ب يحرجني وما لا يسأل أنه تدخن إيوه أ ج ل ه ا لين نطلع برا في الشارع دخن على كيف كيف لا ت ق و ل لك أ ن ا في قسم ان ي في المطعم قدام لك يمحن ي حتى لو خلصناك طيب أ ن ت ا ل آ ن في قسم مدخنين معي بس المطعم ه ا ل ل ي أ و ل ح ا ج ة س م ح ل لتدخين فيه على قولتك هو معند ا ل و ء لكن لو انه يمغلف لك ل خلل ا عالم تيدي دخن تجي أ ن ت من باب الضوء يعني لا تدخن تركلها نص س ا ع ة أ ن ت تقول والله أ ن ا ما اكيف إ ل ا لما أ ص ق ع ل ل ز ق ا ر ة بعد ما أ ش ب ع فيه غير كلاب و ش م ا ل د خ ا ن انسدت نفسها من ل أ ك ل و ا ل ي ي ج و ن ك ست ة شباب وكل ه م يدخنون بنفس الوقت و ي ص ي ر ا ل مطعم غلزه على الاقل يدخنون واحد واحد م وليس ستة مع بعض نجدها ن و سته عندنا ا ل م ت ت المتنزهات المتزهات ز ه ا أو المتنزهات كل واحد المتنزهات التي تتمكن م الاماكن عندنا العامه ولا هي من كثره هذه سهله لكن لا يمكن ا يقول لنا ع ل ي ه ا ا ل م ش ك ل ة اللي هي الزبائن ايضا ي كل يمكن ان يسحب ا ل ز ر ي ة ينفض ا ل ز ر ي ة بس اللي هي ا ل ف ر ش ة يعني و يمشي ط ب إيش ا ل ل ي كان عن ا ل ز ر ي ة كان فيه ا كاس البطاطس و بلاو الدنيا و بقايا الحب و بقايا البيبسي و ز ا ز ة كوكا مثلا يقطها زي ما هي في المحل ا ل ل ي ه و ممكن ي ج ي ا ل أ س ب و ع الجاي أ ص ل ا ا لو ش خ ل كانت أ حاليا اشوف أنا صحون رز ولحم وجايزه د ج ب ة زي م ا هي ا ل س ف ر ة بس لموها قطعها زي ما هي م ر م ي ة وسطا منتزه وحيانا يعني حتى توصل أ ش ي ا ء قدره ما أود من جد يعني في مكان أ ن ا جاي بأجلس أ ن اجلس ا ي أ ج ولا جاي انظف أ ص ل ا أ و ك ي ا ل د و ل ة ما حطت زباي و هي تتحمل جزء لكن ياخي انت اربط كيس أ ر ب ط كيس معاك و ا ن طالع و ل ما توصل الشارع تبقى لك زباي خ لا ل ك ي س لا يضايقك لين ت و ص ل بيتك ممكن ما في زبائن ق ر ي ب ة صحيح لكن هناك زبائن ق ر شوف ا ل ب ح ر عندنا م ث لا هافمون ع ز ي ه ا ف م و ن ع زبائن ي هافمون الطعوس عند ق ب ل ف ت ر ة حتى ما كان ف ي صحيح ك لا م ما ك يوجد زبائن ل قريبه ح وروحنا لا خذ ل ك يوجد س زبائن ا قريبه وحتى ه و يعني ط ي لو س ي ا ه أخير ما يمكن إن هو عمر الله رماها يعني وهذا الشعور الشعور شلتها ص ح يمكن ح أنه ي بعد الحيشة لها لكن ممكن ما يجي حتى غيرك شي ما م م ك ن يجي غيرك حتى شلتها ي ه ا و ح ى ذلك اللي ل ل بعدك شاء ا ترجع عليك. يمكن د ع ل يمكن ك ي قبل ما يجي شيلها واحد من ما غير ماحدد عليك جوع عشرين واحد يجلس في المكان هذا ل ق ي ه م عفن لا وحيانا في ما في ما أشياء في أخير خطرة أحمد. في أ ش ي ا ء خ ط ر ة الموضوع مو بس عن ا ل ن ظ ا ف ة او ا ل ب ي ئ ة او البلاستيك ما يتحلل خصوصا لما يترك وراه قزاز حديد بجون ي بعدك من اللي بجب تجي ي عيله ت ر ك ي ن عيالهم يعني الموضوع أ ق و ل ك مو بس من باب الذوق ياخي يا أ خاف ربك تترك ح د ي د ة تترك ز ا ز ة يجب على د الزازه ويجب على الزازه ويجب على الزازه ويجب على الزازه ويجب ي على الزازه ويجب على الزازه و ي ج ا على ا ل ا ق ت ويجب على ا ب ش م س ويجب على الموضوع ويجب على المكان ويجب على المكان ويجب على المكان و ي ن ب على المكان ويجب على المكان بر ولتطلع ا بحر ولتطلع ا مكان عام ت ب ت ج ل س ن ت اهلك تستمتعي ن تبتسمت ج ل ح ل محل سعودين مسلمين عرب عندنا عادات عندنا اشياء مثلا ل واحد يطلع ب ي ي معها ليبيهم مرتاحون يعني ي ب ر ا ه ي ه م يزلو ن العبايه ا يبون يكشفون يكشفون اللي يمنحهم ت اي و ل ج ع ل لست م ا ل ا فالحين انت رايح من هنا ضارب المشوار اربعين د ق ي ق ة دولك محل هادي تجلس على طرف بحر مرتاح ف ج أ ة تسمع صوت ا ل س ي ا ر ة و تسمع واحد جايبس ي لك الا هو وقف جنبك بدون ب ا ل غ ة أ ق ر ب مكان يعني جنبك يمكن ع ش ر ة كيلو تارك ه ا ل ع ش ر ة كيلو و ج ا ء وقف جنبك ونزل هو زوجته وعياله ي س ل م عليك بعد وجلس جنبك طيب ليه ما تدري ليه هو يمكن بعضهم انا فسرنا ان بعضهم يكون خائف رايح م ن ط ق ة ب ع ي د ة وما في أ ح د فقلت ي و خليني ادلس جنب واحد طيب أ ن ا أ د ف ع ن ي ق ي م ة خوفك ليه أ ن ا جاي ب ع ج ل ت ن ي لكنني جالس معك لكنت قريب مني فسؤال في ا فبقعد... ل م ص ا ل ف ف ي ه ا ت س م ع ه ي ا تاخذ راحتك ن لكنني اساس ا ل أ ه ل ي أ و ك ي لو المكان مزحوم ما فيه. م لا لا لا لا لا لا ل لكن ت ك لا م لا ى لا م ك ن ا لا ب ع ي د لا لا لا لا في لا لا لا لا لا لا لا لا في ا لا م و ل ك ن ل ت ف ق ا ت ك كبيره و ل ك الفقاعه خ ا ص ة جدا يعني <تضجح> لا, لا أنا شوف بعضهم <تضجح> ي ق و ل ل يا ب ع ض هذا م يقول لي يا أخي ه م ح ل ع ا م أنا أدري م ك ا ن عام لكنني أ لم ا و ح أ ج ل س م ا ت ج ي تلزق ف ي ن و تقول م ك ا ن لا هذا ا ل يصلا م ا هي م ن ط ق ي ة غريب ة إ ذ ا أقول كانت أ ن إ مكانه مختلفه اذا كانت م ك ا ن م ز ح و م فهو أ ر ي د ف ه فهو م خ ت ل ق ه فهو مختلفه فهو م ح ل ق و ل صلى الله عليه وسلم لا يحب م ن أ د ك م حتى ح ي لنفسه ي من جد يعني احنا حتى الاشياء هذة كلها اللي قلناها اليوم ل قلناها ل ا ي ممكن م ا تضايق احد يمكن في واحد شخص موجود معنا عادية. سامعنا ان نشوف هذا الاشياء ع ا د ي ة و ا ش ي ا ء سخيفه ة اللي احنا ل ن ق ا في اشياء ب ا ل ن س ب ة له و تضايق、صح. بس ب ا ل ن س ب ة لنا ح ن ا ما نضايق ا نعم ف تضايق زي ما إنت تحب زي ما انت اننا احنا ن تحب ك فرجاء ان تضايقنا و ا ل ك ل ا م هذا لنا إحنا كذلك إ ح ن ا ك م ا ن م ان ن ض ا ي ق أحد ل ا من ق ا ط هذه ا ل ل ي ان خ ت ر ا ه نتوقعها من اجل ان ن ت و ق ع ه ص من اجل ان ن ت و ق ا ه ا من ا ج ه ان ه نتوقعها من اجل ان نتوقعها من اجل ان نتوقعها ا من ا ق ا ل ان ا ت و ق ع ه ا من ا ا ل ان نتوقعها من اجل ان ن ت ع ق ع ه ا من اجل ان شاء الله ينفع في <تصفيق> لا لا لا لا لا ن ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ن لا لا لا م لا لا لا ي يمكن بردو تاكسين لا لا ن عفوا وممكن ت ت لا لا ي ن لا ايش عندكم. عندكم وانا موجودين في تويتر في عندكم عندكم برهم وقت ل م ة الذوق هو بعيد عن التصنع و أ ق ر ب إ ل ى الذات و ا ل ف ط ر ة لا يكفي أن تقرأ ت ك ان ب ا أو أ تحضر د و ر ة لتغيير سلوكك بل يجب أن ن تتغير ق ان ع ت ك أو أ يجب نغير قناعاتنا حتى يصبح الذوق سلوكا عندنا الله العافية الله ونراكم إن شاء الله كمان حلقة جديدة. الله أعطيك في جديدة إن